مِن ذُون اللهِ فَهْذُم إى صِاقِ الجَخِيم وَقِفُوم إهُم مَسْحُلُون مَا لَكُم لا تَنَصَرون بَلهُمُ ليَوْمَ مُْتَسلْلمونون وَقُضَ لَ بَعْظُهُمْ عَ بَعضةَ بعض سَاءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين تحقق علينا قول ربنا اننا لغاائطون فاغوى يناكم فإننا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب كَذَلِكَ إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم قِيلَ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون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 كَأَنَّهُم نَّبِيذٌ مُّتَنَوِّنٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين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 ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقمة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون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 قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلموا للجميل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُخْبِرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ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 وإنما دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الكلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو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 صُبِحَ الله عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجِنِّ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ